والذي بعث في الأميين رسلا منهم يتلوا عليهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ فَاسْعَوْ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَأَتْذُهَبُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا